وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الداكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وان يحشرنا يوم القيامة بزمرته أما بعد أيها الإخوة الكرام لقد بين الله جل وعلا في كتابه فضل المحافظة على الأعمار واستثمارها وبين الله جل في علاه أن أقواما يوم القيامة من أهل النار يكبتون فيها بسبب أنهم لم يستثمروا أعمارهم ولم يعمروا أوقاتهم فقال الله سبحانه وتعالى مبينا حال أهل النار أنه يقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فكان طول أعمارهم التي قضوها في الدنيا حجة عليهم يوم القيامة إذ عذبوا إذ أنهم طالت أعمارهم ومع ذلك لم يستثمروها ولم يتقربوا فيها إلى ربنا جل في علاه وبين الله تعالى أيضا في كتابه أن أهل النار يوم القيامة يسألون فيقال لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين فيسألوا عن أعمارهم التي قضوها في الدنيا وهل استثمروها فيما يقربهم إلى ربهم جل وعلا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنكم كنتم تعلمون بركة الأعمار وأهمية استثمارها وكيف ينبغي أن يصرف الوقت فيها لو أنكم كنتم تعلمون وقال الله جل وعلا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فبين الله جل وعلا أهمية الوقت واستثمار الأعمار وذلك أن الإنسان إذا أحسن استثماره قربه ذلك إلى ربنا جل وعلا وليس أعظم من أن يخسم الله تعالى بالوقت فقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله جل وعلا والليل إذا يغشى وقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر فأقسم جل وعلا بهذا الوقت وبهذا العمر في آيات كثيرة من كتابه لذا أيها الإخوة الكرام كلما كان الإنسان أكثر عقلا وأعظم إدراكا استطاع فعلا أن يستثمر هذا الوقت الذي بين يديه أراك تضيعه أحيانا ومع ذلك يفوت عليك دون أن يكون فيه فائدة نحن أيها الأكارم خلال ما نستقبل من أيام بل خلال ما نستقبل من أشهر يتفرغ عدد كبير من الناس من أعمال كانت منازمة لهم في وقت مضى كي يتفرغ الطلاب سواء في مراحل تعليمهم الأولى او في الجامعات يتفرغ المدرسون أيضا يتفرغ كثير من الآباء مما كان يشغلهم في أوقات سابقة من العناية بدراسة الأولاد أو توصيلهم إلى المدارس أو ردهم منها أو ما شابه ذلك فنحن خلال الأشهر القادمة يتفرغ عدد منا. ويكون عنده عدد من الساعات كانت مشغولة فيما مضى من أيام والسؤال أيها الأفاضل كيف يستطيع الإنسان أن يستثمر هذا العمر الذي بين يديه إن من تأمل في السلف الصالح رحمهم الله وكيف كانوا يستثمرون أوقاتهم وكان أحدهم يعلم أن الأنفاس التي تخرج من صدره هي أعمار تحسب عليه وأن كل نفس هو عمر يحسب عليه يعلم أن كل ساعة يقضيها وأن كل دقيقة تمر عليه أنها تقربه إلى أجله كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما لقي رجلا من الناس فقال له الفضيل كم مضى من عمرك فقال الرجل مضى من عمري ستون سنة وقال له الفضيل فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك إلى موعد يوشك أن تبلغ إليه فتهيأ له وتجهز كانوا يعلمون أن هذه الأوقات فعلا ينبغي أن تستثمر وأن الساعة التي تمضي لا يمكن أن تعود عليك بعد ذلك أبدا والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأوراه أسهل ما عليك يضيع مر بعض السلف يوما في طريق فأقبل إليه أحد العابثين من البطالين الذين يضيعون الأوقات وكيف ما شاءوا وليس عندهم استثمار ولا تخطيط لحياتهم ولا اهتمام بطلب علم ولا اهتمام بابتكار ولا اختراع. ولا تطوير للنفس فأقبل إلى هذا الرجل الصالح قال قف أكلمك قال ما عندك قال أتحدث معك هكذا يريد أن يتحدث سوالف قال أتحدث معك فالتفت إلى الشمس قال إن الشمس تجري والعمر يمضي فأمسك الشمس لأتحدث معك يعني امضي, امضي عني وأوقف مرور عمري حتى أستطيع أن أعطيك شيئا من وقتي هؤلاء الذين يستثمرون أوقاتهم هم الذين يكون لهم النجاح في الحياة في النهاية يقول الإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر وهو يتكلم عن أقوام لا يستثنون أوقاتهم ولا يخططون لحياتهم يقول وإن من أعظم مبتلين به صحبة أولئك البطالين ومخالطتهم يزاحموننا في الأسواق ويغلون علينا الأسعار قال ويجلسون ويكثرون الجلوس عند دجلة يتحدثون في أمور لا تنفعهم ولا يهتمون إلا بمثلها ثم قال ابن الجوزي قال والأعظم من ذلك أنهم يغشوننا في بيوتنا ليهجموا على أوقاتنا وينتهبوها منا قال فحرصت على أن أتخلص منهم فلم أستطع بعضهم أقارب وبعضهم أصهار وبعضهم جيران فيقولون له لنا عليك حق نريد أن نجالسك يقول وأنا لا أستفيد من مجالستهم وهم يضيعون وقتي ويريدون أن يجالسوني هكذا يشغلوني بأحاديثة وسواني فلا نفع منها يقول الإمام رولجوزي أبو الفرج الفرج قال فجعلت لأجل مجالستهم الاشتغال بأشياء لا تحتاج إلى إعمال ذهن قال فجعلت بري الأقلام وخياطة الكتب وضم الأوراق وتقطيعها وتبيضها قال جعلت هذا في الوقت الذي يجالسوني فيه فهي لا تحتاج إلى ذهن صافي ليست مثل مراجعة القرآن أو التأليف إنما أستطيع أن أعمل بها وأنا أتحدث معهم استثماراً لوقته بل من حرص بعض السلف على أوقاتهم كما ذكر كما ذكر عن الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي فارق الدنيا وقد ألف كتابه الفنون في ثمانمائة مجلد وإن كان المجلد عندهم لا يتعدى عشرين صفحة لكنه مع ذلك مؤلف عظيم وقد وصل الآن إلى بعضه فطبع وليزال منه ما هو مخطوط ومنه ما هو مفقود هذا الإمام العظيم أبو الوفاء بن عقيل يقول بلغ من حرصي على وقتي أني أختار سف الكعك يعني إذا أراد أن يأكل يأكل الكعك وراءه الماء حتى لا يحتاج إلى مضغ يقول اختار سف الكعك على أكل الخبز حتى أوفر الوقت فإذا أراد أن يأكل الخبز علم أنه يحتاج إلى مضغ كثير يقول فهذا يصرف علي وقتا أعظم من غيره فيختار أن يأكل من الكعك اليابس وبعده الماء حتى يستطيع أن يوفر من وقته قال وكان لي حذاءاني عند كل باب من أبواب بيتي حتى لا أصرف في الوقت في الذهاب لأخذ الحذاء من هذا الباب إلى الباب الآخر قد يقول البعض عجبا وهذه الثواني التي ستمر من عمره سواء في الأكل أو في أخذه لحدائه أو في غسره لملابسه هل هذه ستؤثر عليه نقول نعم الذي سيتساهل بتضيع الدقائق سيتساهل بعدها بتضيع الساعات ثم سيستساهل بتضيع الأيام ثم يضيع عمره عليه دون أن يكون له بصمة في هذه الأمة أيها الأحبة الكرام إن كل من كان له وصول إلى القمة في أمتنا سواء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو من التابعين أو من, من جاء بعدهم سواء كان من العلماء أو من المجاهدين أو من التجاري أو من المخترعين أو من غيرهم كل هؤلاء تجد أن حياتهم تختلف عن حياة غيرهم من البطالين ومن المضيعين وانظر اليوم إلى, إلى تفاوت الناس انظر إلى لما يكون الإنسان عنده أربعة أو من الأولاد فتجد أن أحدهم يستثمر وقته ما بين قراءة أو ما بين حفظ أو ما بين بحث أو ما بين جلوس أمام الكمبيوتر ليستفيد شيئا فتجد أن هذا الولد من البداية يقول الأب في نفسه أتوقع أن يكون لولد هذا مستقبل باهر يختلف عن مستقبل إخوانه الذين لا يستيقظ أحدهم إلا ظهرا ثم يضيع وقته إلى الليل وهذا صادق فإن الإنسان إذا كان منذ البداية حريصا على أن يكون له بصمة في حياته وأن يطور نفسه فهذا إنسان يستفيد لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحب من الصحابة الكرام من لهم همة عالية وكثرة سؤال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه جلس يوما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له ابو هريرة يا رسول الله وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما أعظم عمل يدخلني إلى الجنة أو في رواية قال ما أعظم آية في كتاب الله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لقد ظلنت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم لما رأيت من حرصك على العلم ثم قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أو أقرب الناس من رحمة الله جل وعلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم جلس أبو هريرة في مجلس آخر وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينسى العلم يحفظ الحديث لكنه ينساه فقال له عليه الصلاة والسلام ابسط ردائك وكان رجلا فقيرا فبسط ردائه على الأرض قال أبو هريرة وكأني والله أرى القملة يدبو عليه تحت ناظر رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء ثم قال ضمه إليك فضمه إلى صدره قال فوالله ما نسيت بعدها شيئا من العلم هذه المجالسة لأبي هريرة وهذا الاستثمار لوقته لما قيل له في كبره أنت تأتي بأحاديث لا يعرفها غيرك فقال أبو هريرة كما في البخاري قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يعني جاء بأحاديث ما نعرفها أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة ثم بين حاله وكيف كان يستثمر وقته قال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع الحديث وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق عن مجالسة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماع الأحاديث قال وإني كنت امرأا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني إذا وجدت شيئا يملأ بطني ذلك اليوم قلت لا أحتاج إلى أن أجمع شيئا آخر فلزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أحضر يوم يغيبون وأحفظ يوم يضيعون وهذا هو العلم الذي جمعه لذلك من من الناس اليوم من المسلمين أو من العاجم الذين, الذين أسلموا من عرب ومن عجم من منهم لا يعرف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أيها الأحبة الكرام إن الإنسان الذي يريد أن يستثمر وقته فعلا خلال هذه الإجازة لا بد أن يهتم من اليوم بأن يضع لنفسه خطة يسير عليها خلال هذه الإجازة كم سوف تقرأ من الكتب فتضعها جانبا وتضع لنفسك برنامجا يوميا لقراءتها أقرأ كل يوم عشرين صفحة من هذا الكتاب وثلاثين صفحة من الكتاب الآخر وأراجع كذا من القرآن وأحفظ كذا من الأحاديث النبوية ثم ينظر ما هو ما هو موجود من دورات علمية في المساجد وهي كثيرة ولله الحمد أو إن لم يكن في هذا البلد فيبحث عنها فيما يتعلق بنقرها عبر الفضائيات وعبر الإنترنت ثم يضع لنفسه برنامجا عمليا صحيحا صريحا واضحا ويسير عليه ببرنامج بجدول واضح في كل يوم فيحاسب نفسه كلما أمسى كم قرأ وكم ضيع وكم خالف هذا البرنامج الذي وضعه لنفسه وكم حضر من الدروس ويكابد نفسه ولا يلتفت إلى من يضيع وقته عليه كما قال سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر شخص الذي يريد فعلا أن يكون شيئا مذكورا لا بد أن يتعب على نفسه حتى يستطيع أن يسجل في هذه الأم ما سجله الأولون سواء من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من من تبعهم بإحسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على استثمار أوقاتنا أسأل الله أن يعيننا على استثمار أوقاتنا أسأل الله أن يعمرها بما يقربنا إليه قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 واخبر عما من الله تعالى به عليه فقال وجعلني مباركا اينما كنت الإنسان المبارك كما قال ابن عباس في تفسير هذه الايه يعني مباركا مع الفقير فاحسن اليه مباركا مع الكافر فادعوه واهديه مباركا مع مع الضعيف فاعاونه فيكون مباركا في كل موطن ما الفائده من طلب العلم ومن جمعه ان لم يكن الإنسان مؤثرا في غيره بهذا العلم أيها الأحبة الكرام ليكن لكل مجموعة من من الشباب ليكن لهم برنامج دعوي خلال هذه الإجازة يقيمونه ويعملونه كم نعرف الآن من العمال ومساجد معروف أكثر من يصلي فيها عمال أو حينا لو ذهبت إلى بعض مناطق الرياض القريبة أو بعض الهجر حولها لتجدن مجموعات من العمال أو من رعاة الإبل ممن ربما لا يتقن قراءة الفاتحة بماذا لا يكون هناك برنامج لبعض الشباب من طلبة العلم يذهبون إلى هناك فيقيمون بينهم يوما أو يومين أو ثلاثة فيحفظونهم قصار الصور ويعلمونهم الوضوء والغسل وما شابه ذلك وهذا من بركة العلم الذي تجمعه واعلم أنك إذا بدلت ذلك وأديت زكاته بارك الله تعالى لك في في غيره وزادك الله تعالى فيه علما وكلما كان لسان أكثر بدلا وفق الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك لو يسر الله تعالى له خلال شبكة الانترنت فصال له عمل دعوي كم من الناس اليوم يتقن عدد من اللغات بالأمس أتحدث مع أحد الشباب لم يجد وظيفة فيقول المشكلة أني تخرجت من كلية اللغات ولا أتقن من اللغات غير العربي إلا اللغة العبرية قلت له حسنا قال يا شيخ لغة اليهود قلت حسنا وإن كانت لغة اليهود ألا يوجد في الانترنت مواقع بهذه اللغة ألا يوجد منتديات في الانترنت بهذه اللغة؟ ألا يوجد غرف من المحادثات الصوتية والكتابية خلال مواقع الانترنت بهذه اللغة؟ نحن نحتاج إليك يا أخي أكثر مما نحتاج إلى من يتحدث اللغة الإنجليزية او غيرها ادخل إلى هذه المواقع بين لهم الإسلام ادعوهم إليه ترجم ما يتيسر لك من مبادئ الإسلام وانشرها بينهم وربما اهتدى بعضهم على يدك وأنت لا تعلم فإنهم لم يتيسر لهم من يدعوهم إليه فلتكن أنت الداعية إلى هذا كم يوجد اليوم من فتياتنا ممن تخرجت من الجامعة بلغات متعددة أين جهدها الدعوة من خلال الانترنت او من خلال العمل مع الخادمات او غير ذلك أو التعاون مع مكاتب الدعوة أين الشباب الذين عندهم أوقات فارغة ممن يذهبون أحيانا يصرفون في لعب كرة أو في تمشيات ما شبه ذلك أينكم يا أخي من التعاون مع مكاتب الدعوة من العمل الدعوي من أراد فعلاً أن ينفع الإسلام فلن يعدم بابا يستطيع أن يدخل من خلاله لنفع الإسلام ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وهو أعمى لما رأى الناس يخرجون إلى القتال قال إني خالج معكم فقال سبحان الله إن الله يقول ليس على الأعمى حرج قال وإن كان أخرجوني معكم وأعطوني الراية قالوا نعطيك الراية وأنت رجل أعمى قال نعم إنما الراية تمسك ليجتمع إليها المقاتلون فأنا أمسك الراية اللي يمسك الراية ما يقاتل يمسك الراية فقط فأخرجوه معهم وهو أعمى لكنه استثمر قدرة عنده من شجاعه وقوة فلما أوقفوه في مكان الراية حفر لقدميه وأدخلهما في التراب حتى لا يتخطى عن هذا المكان وقام قائما بالراية رضي الله تعالى عنه لم يبحث عن حجه ويقول أنا أعمى ولا أستطيع أن أعمل فلا حجة لفقير لا يخدم دينه ولا يطور نفسه ولا ولا حجة لمشغول ولا حجة لمريض سيسألك الله يوم القيامة عما عندك من قدرات ولن يسألك عن غيرها لن يسأل الله تعالى المشلول لماذا لم تصل في المسجد ولن يسأل الله تعالى الأب لماذا لم تنكر المنكر الفلاني أو تخطب الجمعة إنما سيسألهم عما تبقى عندهم من قدرات فهكذا مجموعات من ابنائنا وبناتنا اليوم يملكون قدرات متعددة فينبغي خلال هذه هذه الإجازة أن يستثمرها وان يخطط لنفسه شيئا مكتوبا من البداية حتى يكون له تأثير في هذه الأمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته سأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته سأل الله أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يعيدنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن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 اللهم انصر اخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم اصرف عنهم شرارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم اصرف عنهم شرارهم اللهم, اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم اصرف عنهم شرارهم اللهم احقن دماء اخواننا في كل البلدان اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم سد جوعاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اجمع شملهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد إخواننا في أي بلد من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وأرن فيه آية يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى